قال البخاري في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا فذهبنا قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وذهب وذهبنا معنا ثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستاذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوا يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة ماجى الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فانه خليل الرحمن فياتون ابراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فانه كليم الله فياتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فانه روح الله وكلمته فياتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامدا أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطه فأقول يا رب امتي امتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيره من ايمان فانطلق فافعل ثم اعود فاحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطه فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تغطه وقل يسمع لك واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل قال فلما خرجنا من عند أنث قلت لبعض أصحابي لو مررنا بالحسن وهو متوارٍ في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا به أنس بما حدثنا به أنا بن مالك رضي الله عنه قال فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عندي أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هيه فحدثناه بالحديث فانتهينا إلى هذا الموضع فقال هيه فقلنا لم يزدنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني أنس كما حدثكم ثم قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب ائذل لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وهكذا رواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني وسعيد بن منصور كلاهما عن حماد بن زيد به نحوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم بحسان يوم الدين بعد هذا الحديث أوله لا يناسب اخره لأن أوله أنهم يذهبون إلى آدم ثم يرسلهم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم عيسى يرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا ظاهر أنه في الموقف وليس في بعد دخول الناس النار والجنة وآخره في هذه الشفعات جعلها في من دخل النار وبين هذا وبين أوله وقت طويل وأمور كثيرة جدا فلا بد أن الحديث أنه اختصر وذك وترك الموقف والميزان والصراط وما يكون بعد ذلك ومأتيان الله جل وعلا للمحاسبة لأن الطلب من أهل الموقف يطلبون أن يأتي الله جل وعلا ليفصل بينهم والله جل وعلا كما في صحيح مسلم في هذا الحديث نفسه يقول إن الله يلهمهم أن يطلبوا الشفاعة إن الأمر كلها بيد الله جل وعلا ومعلوم أن الرسل في الموقف واقفون معهم لكن الموقف يختلف منهم من يكون في عرق قد يغرقه أو يلجمه ومنهم من لا خوف عليه ولا هو يحزن ومنهم من يطول الموقف عليه قربة 50 ألف سنة ومنهم من يكون الموقف كأنه رحوة فالله جل وعلا يعطيهم على حسب أعمالهم وما كانوا فيه وأخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه أن المتقين لا خوف عليهم ولاهم هم يحزنون فالمتقي هم الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني يتقون أن يقعوا في مخالفات تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتركون واجبات أو جبه الله عليهم فيجعلون بينهم وبين المخوف واقيا يقيهم ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن الله يلهم أهل الموقف إذا طال الوقوف يلهمهم من يطلب الشفاعة ولا يلزم ان يكون كلهم يكفي أن يكون بعضهم فيقول بعضهم لبعض من اولى بذلك من ابيكم ادم خلق الله بيده واسكنه جنته واسجد له ملائكته ياتون اليه ويقولون له ذلك انت الذي خلقك الله بيده واسكنك جنته واسجد لك الملائكه الا ترى ما نحن فيه اسأل ربك أن يأتي يفصل بيننا هكذا يريدون ان الله يحاسبهم ويريحهم من عن الموقف الطويل فيا آدم عليه السلام وكذلك الرسل يعلمون أن هذا ليس لهم الشفاعة ليست لهم هذه في هذا الموقف وإنما هي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا يظهرون لهم شيئا غير ما يعلمون يقولون لست لست لست لها يعني الشفاعه ليست لي في هذا ولست انا الذي اتقدم بها ثم يرسلهم الى ابراهيم ثم يرساله لهم لابراهيم ثم الى الى نوح اولا ثم الى ابراهيم ثم الى موسى كل ذلك ليظهر كرامة محمد صلى الله عليه وسلم أمام الخلق كلهم لأن هؤلاء هم اولو العزم من الرسل فيتدافعونها ويتبين للناس أن الفضل الذي أعده الله جل وعلا وإظهاره في هذا الموقف هو لمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتون إليه ويقول أنا لها جاء في حديث الصور أنهم إذا جاءوا إليه يذهب إلى مكان تحت العرش يقال له الفحص يقول فأسجد لربي جل وعلا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ويفتح علي من المحامد والسناء ما لا يحضرني الان جاء أنه يكون قدر أسبوع ساجدا ثم يأمره الله جل وعلا برفع رأسه ويقول له اسأل تعطى واشفع تشفع فيشفع في أن يأتي رب العالمين ليفصل بين عباده فيقول الله جل وعلا له انا ات ثم تتشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة إلى آخر الحديث الذي جاء متصلا بهذا فإذا هذه الأمور التي يعني فيها الميزان وفيها الصراط وفيها الحوض وفيها تركها الذين أخذوا الحديث عن أنس لأن مقصودهم في الحديث الرد على الخوارج الذين خرجوا في ذلك في ذلك الوقت في ذلك البلد وأنكروا أن أحدا من المسلمين إذا دخل النار يخرج منها فقصدهم الرد في هذا ولهذا سألوا عن هذا الشيء ف. أما هذه الشفاعات التي ترددت وهي أربع مرات كلها أحيانة أولا يقول اذهب وأخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ثم بعد ذلك يقول أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان ثم يقول بعد ذلك أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ثم في الرابعة يقول أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان وفي الأخيرة يقول ذل في من قال لا إله إلا الله فيأبى رب العالمين هذه إلى الله جل وعلا وليست إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره ولهذا يقول عزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله الذي مثلا يقول لا إله إلا الله مؤمنا بها معتقد معتقدا بها قد تنجيه تنجيه من النار ثم هذا الحديث له طرق كثيرة وله روايات أخرى وفيه صراحة التصريح في أن خلق كثير من هذه الأمة يدخلون النار من الموحدين ومن غيرهم ايضا ولكن شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا لأمته أما الشفاعة الأولى فهي عامة للخلق كلهم وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه واعدا به نبيه في قوله جل وعلا ومن الليل فَتَهَجَّدْ به نَافِلَةً لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا محمود يعني يحمده عليه الأولون والآخرون فهذا هو المقام المحمود وهو الذي قال آدم ونوح وإبراهيم وموسى كلهم قالوا لسنا لها لأنها أعدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما الشفاعات في من يدخل النار في هذه الأمة وغيرها فهي متعددة تكون للأنبياء وتكون للملائكة وتكون للمؤمنين أيضا بعضهم لبعض يشفى بعضهم بعض وكذلك كونوا لغيرهم مثل الأطفال الصغار الذين ماتوا يشفعون لآبائهم وهذه ما كان أحد من أهل السنة ينكرها حتى جاءت الخوارج وجاءت المعتزبة والخوارج لا يفهمون كتاب الله جل وعلا وإنما يوقعونه على آرائهم الخاطئة ولهذا قالوا إن الله جل وعلا يقول يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا فهذا معناه انه ما في حد يمتفع من الشفاعة وقالوا إن الله جل وعلا يقول إنك من تدخل النار فقد اخزيته والذي يخزى لا يكرم فيما بعد هذه يوم مات لا تدل على ما قالوا فكيف ترد النصوص الواضحة الجلية؟ لأجل عموم لم يفهموه والطريقة التي يسلكها أهل السنة أن الدليل إذا جاء خاصا أنه يقضي على العام وأنه لا يكون العام قاض عليه لأن بهذا عمال الدليلين كليهما وهذه النصوص الكثيرة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا بلا تردد يجب الإيمان بها ويجب إن إنسان يعتقد ذلك ثم يقول إن هذا دل دلالة واضحة على أن كثيرا من أهل, من أهل التوحيد يدخلون النار وقد جاءت نصوص أخرى كثير هيضا فيها ان من قال لا اله الا الله صادقا وفي حديث اخر مخلصا وفي حديث اخر موقنا حرم على النار ومعلوم ان هؤلاء انهم يقولون لا اله الا الله الذين دخلوها بلا شك الذي يقولها خالصا أو موقنا أو صادقا يكون محرما على النار فلا بد من الجمع بين هذه الاحاديث لأنها كلها قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ناخل من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار فالذي يحرم على النار لا يراها ولا يقربها فجمع بين هذه وهذه كما قال أهل العلم يقولون إن الذي يقول لا إله إلا الله صادقا أو مخلصا أو موقنا فانه يقولها عن علم ويقين وعمل بما تقتضيه ويكون تائبا فيموت على هذا فمن كان بهذه الصفه حرم على النار اما اذا قال لا اله الا الله ثم يأتي بذنوب وامور تقدح في قولها فانه قد يدخل النار ولكنه يخرج منها بهذا يعني يتم يعني هذا الحديث يعني يتناسب أوله مع آخره وتركوا يعني الذي تفق عليه ولا خلاف فيه اختصارا نعم. ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم وقد تقدم حديث عثمان بن عفار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم الشهداء ثم المؤمنون رواه البزار بن ماجه ولفظه يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء فأما ما أورده القرطبي في التذكرة من طريق أبي عمر السماك عن بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه يشفع نبيكم صلى الله عليه وسلم رابع أربعة جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى ثم نبيكم ثم الملائكة ثم الصديقون ثم الشهداء وقد رواه أبو داود الطيالسي عن يحيى بن سلمة ابن كهيل عن أبيه به وزاد أبو داود في روايته لا يشفع أحد بعده أكثر منه وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى أسى يبعثك ربك مقاما محمودا فإنه حديث غريب جدا ويحيى بن سلمة بن كهيل ضعيف قال... إذا خالف الحديث الو... الواضحة الصحيحة فلا ينبغي أيضا إراده إلا لأجل أن يبين وجه ضعفه ف... قال وفي الصحيح من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوع إذا خلص المؤمنون من الصراط ورأوا أنهم قد نجوا فما أنتم بأشد مناشدة في الحق بعدما تبين منهم لربهم عز وجل في إخوانهم الذين في النار فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويغزون معنا فيقال لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار ثم يقول نصف دينار ثم يقول مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار قال أبو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضه من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في افواه الجنه يقال له نهر الحياه فيخرجون كما تخرج الحبه في حميل السيل فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم اهل الجنه فيقولون هؤلاء عتقاء الله ادخلهم الله الجنه بغير عمل بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنه فما رايتموه فهو لكم فيقولون ربنا اعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقال لهم عندي لكم افضل من هذا فيقولون ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضايا فلا اسخط عليكم بعده أبدا. في هذا الحديث قد يقول ملأ سائل وكذلك في الأول أنه يذهب إلى النار ويخرج منها من كان كذا وكذا إلى آخره والنار ليست سهلة كيف يذهب ويخرج ثم كيف يعرف؟ الذي في قلبه مثقال ذره والذي في قلبه أدنى من ذلك وكل هذه أمور يظهرها الله لهم ويعلمهم الله والنار لا تضرهم وإنما النار لأهل الفساد والإذحاد والكفر والعناد أما المؤمن فهي لا تضر والله على كل شيء قدير ولهذا يذهب احد أهل الجنة إلى النار ويطلع فيها ويكلم من يشاء منهم وهو في الجنة كما قال الله جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فقال قائل منهم إني كان لي قرين يعني في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين يعني من المؤمنين ما قال هل أنتم مطلعون يقول لاصحابه هل أنتم مطلعون معي في النار فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني اطلع هو على النار فرآه في وسط الجحيم سواء الجحيم يعني في وسطها فصار يخاطبه يقول له تالله ان كدت لتردي ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين يعني معك في النار الى اخره وفي هذا يعني انواع من ما ذكره الله جل وعلا في امور الاخره وامور الجنه لا تشبه ما نعرفه والواجب الايمان بها كما اخبر ربنا جل وعلا وكما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الله جل وعلا جعل النار غير مؤثرة على من يشاء وجاء أنه إذا النار العبور من فوقها في الموقف الصراط يوضع على النار نفسها ويكون حار الصراط أحر من الجمر أنه متحرك فكيف يثبت الإنسان على صراط يتحرك وهو حار شديد الحرارة والنار يراها تحته لو قيل الإنسان مثل ينصب له خشبة هذا بين السطحين فيقال له اعبر ما يستطيع وهو ينظر تحته هو كذا ولا يستطيع فكيف إذا كانت النار وكيف إذا كان متحرك كيف إذا كان دقيق أيضا فالحقيقة العبور والسير بالعمل وليست بالأقدام ولا بالقوة وهذا جاء أن النار تقول لبعض المؤمنين جزء مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي يعني هذا جزاء الله جل وعلا من يشاء فعلى كل حال لا يجوز لأحد أن يعترض على ما ذكر في هذه الأحاديث ويقول ان هذه تخالف العقل تخالف المحسوس والمعقول لأن أمور الآخرة على خلاف ما نعهد ونعرف فيجب أن نؤمن بها على ما جاءت كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وما قال الله جل وعلا نعم فصل في أصحاب الأعراف قال الله تعالى أصحاب الأعراف اختلف فيهم والأعراف هو المرتفع الذي يشرف على الجوانب التي عن يمينه وشماله وقد أخبر الله جل وعلا أن هذا بين الجنة والنار وعلى العراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فنادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون يعني أنهم لم يدخلوا الجنة ولكنهم عندهم طمع في دخولها يقول العلماء ما جعل الله جل وعلا الطمع في قلوبهم إلا أنه سيدخلهم الجنة يكلمون اصحاب الجنه واصحاب النار ولم ياتي في القران انهم يدخلوا الجنه ولكن يعني هكذا انهم يطمعون فالطمع يدل على أن هو رجاء رجوان واختلف فيه من هم قيل هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يرجح واحد منها فبقوا على وقيل وقيلهم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله بدون إذن آبائهم وأمهاتهم فقتلوا فمنعهم قتلهم في الجهاد دخول النار ومنعهم حصيانهم والديهم دخول الجنة فبكوا على العراف وقيل غير هذا والله أعلم نعم. قال فصل في أصحاب الأعراف قال الله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الآيات قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره الأعراف سور بين الجنة والنار وعليه رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار وقال الشعب يعرفونهم بالسماهم يعني بصفاتهم وليس بأسمائهم أن أهل الجنة أهل النار وجوههم مسودة وأهل الجنة وجوههم بيضة نعم وقال الشعبي عن صلة ابن زفر عن حذيفه أنه قال أصحاب الاعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم عن دخول النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فبينما هم كذلك إذ عليهم ربك عز وجل فقال قوموا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم رواه البيهقي من وجه آخر عن الشعبي شك أن رحمة الله أشمل من عذابه وأنها تغلب عذابه جل وعلا ولهذا ثبتت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا استقروا بها بقي مساكن كثيرة في الجنة لم تسكن فينشئ الله لها خلق لم يعملوا شيئا فيسكنهم فضل الجنة أما النار فهي كذلك تسأل الوعد لأن الله وعد الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها قد اقسم ليملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الجنة يعني الجن كفار الجن والناس بنو آدم فتبقى كل ما أدخل فيها جماعات تقول هل من مزيد تطلب الزيادة هذا هو الصحيح كلما ألقي فيها فوج قد طلبت المزيد يضع عليها رب العالمين جل وعلا رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى وتتضايق على من فيها وتقول قط قط يعني امتلأت ليس في متسع لأحد فالله لا يظلم احد وهو رؤوف رحيم جل وعلا ولكن مع هذا كله ينبغي للانسان ان يعمل لنفسه ويجتهد يجتنب المعاصي وفعل الطاعات ولا يفرط ويعتمد على رحمه الله ويقول فان هذا فيه غرور فالله امرنا بالعمل ونهانا عن المعصية وعيضاء يقول جل وعلا أمرنا بالمسابقة مسابقة هي الجنة والمسارعه اليها بالأعمال الصالحة وإذا مات الإنسان انقطع عمله وليس له إلا هذا المجال في هذه الحياة اكتسب العمل فيجب أن يجتهد, يجتهد في خلاص نفسه وكل إنسان يموت سوف يندم لماذا إن كان من أهل السعادة ندم لماذا ما تزود وإن كان من أهل الشقاء ندم لماذا ما تاب فلا بد أن يكون الإنسان عنده تمام بنفسه ويعمل لعل الله جل وعلا يدخله في رحمته والله جل وعلا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين أما الغرور الذي يغتر فيه بعض الناس ويقول مثلا إذا كان القدوم على كريم فلا يهمك تزود من المعاصي هذا غرور وهذا من الشيطان وإلا الله جل وعلا يقول نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم من يطيق عذاب الله جل وعلا نعم قال رواه البيهقي من وجه آخر عن الشعبي عن خديفة مرفوعا وفيه نظر. قال وقال السفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن مجاهد عن عبد الله ابن الحارث بن نوفل أنه قال أصحاب الأعراف رجال تستوي حسناتهم وسيئاتهم فيذهب بهم إلى نهر يقال له الحياه. تربته ورد وزعفران. وحافتاه قصب من ذهب مكلل باللؤلؤ فيغتسلون فيه فيبدو في نحورهم شامة بيضاء ثم يغتسلون فيزدادون بياضا ثم يقال لهم تمنوا ما شئتم فيتمنون ما شاء فيقال لهم لكم ما تمنيتم سبعين مرة فأولئك مساكين أهل الجنة وقد وردت أحاديث فيها غرابة في شأن أصحاب الأعراف وصفاتهم تركناها لضعفها والله أعلم ذكر آخر من يخرج من النار.